فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَ الضَّالِمَةُ وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍ فَلَمَّا أَحَسُّ بَعْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنْ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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بلعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون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 كُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خُرِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيْكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ وَلَا هم ينصرون بل تأتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسول من قبل كفاح بالذين سخروا ساخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلكم بالليل الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم ماله تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم مما يصحبون بل جعلنا هؤلاء واباهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أن ما نقتل الأرض من قصها من طرافها أفهموا الغالقون؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يصل الصوم والدعاء إذا ما يُذرون ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون لاويلنا لا يقولون لاويلنا إن كنا ظالمين ونضعوا موازين القصة لأوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان لذقال حربة من خردن آتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين قالوا أجلتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقره وأنا على ذلك من الشاهدين الله بعد أن ولوا برين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يمكنهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أن فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله هذا فاسألوهم, فاسألوهم إن كانوا ينطقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على روسهم لقد علمت ما هؤلاء يوم تعبدون من دون الله ما لا يفعّلتم شيئا ولا يضربكم وَفِيَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّطُوهُ الْصُّورُ أَلِهَتْكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَوْكُونِ بَرَدَ وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وياقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأملنا وأوحينا إليهم, وأوحينا إليهم زال الخيرات وإيطام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابرين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القضية التي كانت تعمل خيرا هم كانوا قوم سوئين فاسقين وأدخلناه في رحمةنا إنه من الصالحين ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجناه وأهله من الكرب العظيم ولصرناه من القبل الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوئين فأغرقناهم أجمعين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 يَوْمَا إِذَا رَبُّهُ أَمَنَ مَن مَّسَّنِيَ الظُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ فَلْيَنظُرْ كُلُّ من وأدخلناهم في رحمتنا إلا مِنَ من الصالحين وذنوني الذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوننا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمنا أمة واحدة وأنا ربكم فابدون وتقطعوا أمرهم بينكم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومجوج وهم من كل حدب يلسون وقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَبْصَارُ النَّدِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْنَةٍ مِنْ حَدَبٍ بَلْ كُنَّا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفر وهم فيها لا يسبقون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 يوم نطل السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إما كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون